إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يعيه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له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 وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا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 وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد أخرج الطبراني في الأوسط وأن أبي الدنيا في كتاب الصمت مختصرا بإحناد حسن عن كعب بن عجرة رضوان الله عليه قال جئت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوجدته متغيرا فقلت بأبي أنت يا رسول الله ما لي أراك متغيرا فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لي ثلاثة أيام ما نزل جوفي ما يقوت ذات كبد قال كعب رضوان الله عليه فانطلقت فإذا يهودي يسقي إبلا له فشارطه فجمعت تمرات ثم جئت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأعطيتها إياه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال من أين يا كعب فأخبرته فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحبني يا كعب فقلت بأبي أنت يا رسول الله نعم فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأعد للفقر تجفافا فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى معادنه وإنه سيصيبك بلاء ففقد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كعبا أياما فقال ما فعل كعب فقالوا يا رسول الله هو مريض فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فانطلقوا بنا إليه فجاءه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال أبشر يا كعب فقالت أمه هنيئا لك الجنة يا كعب فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذه المتألية على الله فقال كعب هي أمي يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما يدريك يا أم كعب أن قال ما لا يعنيه أو منع ما لا يغنيه هذا حديث كما سبق حسن فهو ثابت عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما تقوم به الحجة عند الاستدلال وفيه من مناحي النظر ومواطن العظة والعبر ما لا يمكن حصره بمقال ولا خطه ببنان وما لا تحويه مجلدات لأنه من بيان نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن نتوقف عند قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى معادنه ومعدن كل شيء أصله والسيل يتأتى من الأعالي منحدرا صوب الأسافل حتى يستقر على قرار. وهو في اندفاعه يكون هادرا متحدرا فكذلك الفخر يتأتى هكذا كالسيل إلى من يحب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الوصف البليغ ثم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإنه سيصيبك بلاء ولكن توقف مليا وأنعم النظر عند قول سيد البشر صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى معادنه ومن أحب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعضه لامسه الفقر بنابه وأنشب فيه المقر الفقر مخالبه وتكون العاقبه على هذا النحو اذا لقد ظللت دهرا طويلا لا افهم امثال هذه النصوص اتامل فيها ولا اعيها واحاورها فتحاورني تتفلت مني من وعيتي وتخرج عن نطاق فهمي وأحاول جاهدا أن أصل فيها إلى ما يمكن أن يستقر عليه قرار العاقل نظرا فلا أستطيع دهرم طاولا حتى شاء الله رب العالمين وقدر قدر على العالم أحداثا وقدر على الأمة مقادير فكان الواقع مما ينطبق عليه شيء مما يجول في الصدر ويضطرب فيها وإذا بالأمر قد تكشف على لون من الألوان بصورة من صور الفهم المستقر المبين على أن لهذا الأمر قصة ما حانت ولا حان حينها ولكن نتعمل في أمثال هذه النصوص والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضرب به المثل في ذاته تقول عائشة رضوان الله عليها كما في الصحيحين تغفي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودرعه مرهونة على أصوع من شعير عند يهودي في مؤونة أهله كما فيما تفرد به البخاري في هذه اللفظة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد راودته الجبال أن تكون ذهبا وفضة فأبى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد خير بين أن يكون نبيا ملكا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرا آخرا إذ عرض عليه الخيار هاتدا فأشار إليه جبريل أن تواضع فاختار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما عند الله رب العالمين يتأمل المرء في أمثال هذه الأمور ويتوقف عند أمثال هذه النصوص ولعلمائنا فيها مداخلات عدة حتى إن بعضهم يستحسن أن تحجب عن نظر العامة لأنها ربما كانت عليهم فتنة ألم أقول لك يتوقف المرء عندها طويلا ينعم النظر ويتأمل فيها بألوان الفكر فلا يفتح له فيها منفذ ولا يستطيع أن يرى فيها بصيصا من ضوء يهتدي به إلى سواء صراطها المفهوم المستقيم ألم أقل لك إن الله رب العالمين جلت قدرته إذا شاء وقدر أتى الأمر المقدر على حسب ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فانفتحت أمام العقل من طاقات الفهم ما يستطيع أن يستجلي به النصوص وقديما كما هو معلوم روى الرواة عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي زيد عمرو بن أخطب رضوان الله عليه روى أمرا عجبا تتأمل فيه ما تتأمل فإذا ما أردت أن تجل له في هذا الواقع شاهدا أعياك وعندئذ تجعل هذا الأمر عند نبيك المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو المؤيد بالوحي وهو الذي كشف له من ألوان الغيب ما شاء الله رب العالمين أن يكشف مما ارتضاه الله رب العالمين لمن ارتضاه حتى يقيم الأمة على الصراط المستقيم قال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بنا الصبح يوما ثم صعد المنبر فما زال يخطبنا حتى أذن لصلاة الظهر فنزل فصلى الظهر ثم صعد المنبر فما زال يخطبنا حتى أذن لصلاة العصر ثم أذن للعصر فنذل فصل العصر ثم صعد المنبر فما زال يخطبنا إلى غروب الشمس يقول هذا الصحابي عمر بن أخطب رضوان الله عليه فحدثنا عما كان وما هو كائن إلى يوم الخيامة فأعلمنا أحفظنا هذا حديث ثابت لا مطعن فيه ولا مغمز ينوش. وإذا فكأنك ترى نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسجده على منبره إذ انفتل من صلاة الصبح ثم صعد المنبر فأقبل عليهم بوجهه وعظى يخبرهم عن الفتن التي تعترض طريق الأمة في سبيل سيرها المستقيم لهداية البشرية إلى الخير والحق والرشاد. يخبرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عما كان. من أحوال الأمم السالفات لكي يستجلي من يستجلي مما من الله تبارك وتعالى عليه فنور بصره وفتح عين بصيرته لكي يستجلي العظة ويتأمل في العبرة من الماضي من التاريخ يقبل عليه مستجليا نابشا في أطوائه من أجل أن يصحح الحاضر على ضوء الماضي ومن أجل أن يتلاف العيوب والأخطاء التي وقع فيها السابقون لكي يصحح المسيرة في سبيل القصد إلى الله رب العالمين فحدثنا عما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة يقول هذا الصحابي رضوان الله عليه فأعلمنا أحفظنا لأنك خبير بأنه سالت أودية بقدرها وأن الله رب العالمين لم يجعل العقول سواء على حد واحد وإنما جعل العقول متفاوتات في قدراتها التي آتاها الله رب العالمين إياها فأعلمنا أحقبنا ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعظم هذا الأمر وجلال قدره يقبل على الأمة معلما نعم على الأمة في شخص أصلي رضوان الله عليهم أجمعين إذ هم النقلت والحفظة لكتاب الله رب العالمين وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم الذين يؤدون ذلك إلى الأجيال من بعدهم عدلهم الله رب العالمين وجمل ظواهرهم كما أكمل بواطنهم رضوان الله عليهم يقبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم على الأمة في شخص أصحابه رضوان الله عليهم فيخبرهم عن الفتن عما يكون مما يقع للأمة في مسيرها وما يعترضها في طريقها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها من أجل أن يستجلي عبد على بصيرة طريقه ويستوضح نهجه ولكي يجعل قدمه على أرض صلبة فلا تزل لقدم بعد تبوتها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل ذلك فيما رواه عمرو بن أخطب رضوان الله عليه بل إن حذيفة رضوان الله عليه أخبر ربما عن الواقعة ذاتها وربما عن واقعة أخرى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أخرج الشيقان عن حذيفة قام فينا خطيئة غيبا معلمة عما يكون بينه من ساعة ما وقف بينهم موقفه إلى أن يقيم الله رب العالمين الساعة أخبرهم عما يكون هنالك من أحداث ستعترض الأمة في طريقها وستعرض للأمة في ضربها وبسبيلها فأخبرنا فأعلمنا أحفظنا كما قال حذيفة أيضا رضوان الله عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم أصحابه رضوان الله عليهم لكي يعلم الأمة أمثال هذه الأمور العظيمة يعلمهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمثال هذه الأمور العظيمة الجليلة القدر من أجل أن تستقيم أقدام على طريق الله رب العالمين من غير ما زلل. ولكن الله رب العالمين يقدر في كونه مقادير لا تدفع والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتى بكلمة الله مجسدة جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكلمة الله المطلوة المقروعة لكي تتقابل لكي تتناظر لكي تتصابق على كلمة الله رب العالمين المنظورة جاء الرسول صلى الله عليه وعلى عليه وسلم بكلام الله ليقابل فعل الله في كون الله والصادق لا يتنافر ولا يتباين ولا يختلف كلامه وفعله وإنما ينطبقان حذو القذة بالقذة والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى بكلام الله رب العالمين والكون بأحداثه السالفات الغابرات والكون بأحداثه الحاليات الواقعات والكون بأحداثه الآتيات المستقبل كل ذلك فعل الله رب العالمين في كون الله فلا يتنافر شيء من كلام الله رب العالمين مع شيء من فعل الله رب العالمين أبدا وعندئذ إذا ما جاء الأمر على حقه ووقع على سوائه إن فتح أمام العقل نور يحتدي به إلى الدرب بفضل الله رب العالمين كنت أنظر إلى أمثال تلك النصوص إن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى معادنه وأتأمل فيه لا يفتح لي فيه شيء من الفهم أبدا حتى إن بعض علمائنا من المعاصرين كان يستملح ويستحسن ويستطيب أن يحجب هذا عن الأمة على الأقل في مرحلة من مراحل نشوئها في سبيلها ودربها إلى الله رب العالمين لأنه عندما يتأمل كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يحون الدنيا على أصحابه وعلى الآتل من بعدهم رضوان الله عليهم فيسير في فيجد جديا أسك ميت يجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جديا أسك ميتا والجد هو ما كان من صغار الماعز والأسك ما كان فيه عيب في أذنيه وكان ميتا مع ذلك فأمسك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإحدى أذني ذلك الجدي وأقبل على أصحابه رضوان الله عليه فقال أيكم يحب أن يكون له هذا بدرهم فقالوا ما منا أحد يا رسول الله يحب أن يكون له هذا بشيء فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتستطيبون هذا فقالوا يا رسول الله لو كان حيا لكان عيبا أنه أسد يعني فيه عيب في أذنه فكيف وهو ميت بل إنه لا يحتاج من أهله وممن ملكه يوما إنه لا يحتاج منهم جهداً من أجل أن يواروه عن أعينهم ومن أجل أن يغيبوه عن مواضرهم لقد عاد عبءا يا رسول الله على من كان له مالك يقولون يا رسول الله لو كان حيا لكان عيبا أنه أسك لكان عيبا فيه أنه أسك فيه عيب في أذنيه فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله رب العالمين من هذا على أهله يتأمل المرء في مثل هذا النص. ثم لينفتح له فيه وجه من وجوه الفهم يهديه إليه من أجل أن ينفذ إلى قراره وعندئذ يقول إن إن شاءت أمثال هذه النصوص في الأمة يدعو الأمة إلى ترك الدنيا ترك الدنيا للذين يقبلون عليها بقوانينها من أجل أن يوظفوها بعد ذلك في إذلال المسلمين وكسر شوكتهم وحني القرار وجباههم مع ذلك في الخزي والعار والدمار إذا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو إلى الفقر والبعد عن الدنيا هكذا جحارا نحارا لم يكن ينفتح للفهم وجه بحال أبدا ويتأمل المرء ما كان من حاله هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أكرم الخلق على الله رب العالمين تقول عائشة رضوان الله عليها كنا نمكث الهلال في إثر الهلال في إثر الهلال ثلاثة أهلة في شهرين لا يوقد فيها نار في أبيات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عروة بن الزبير قلت يا خاله ما كان يقيتكم وماذا كنتم تأكلون ابن وعلى أي شيء كنتم تعيشون وبه تتقوتون؟ فقالت كان طعامنا الأسودين كان الطعام الذي نتحصل عليه هو التمر والماء ولكن كانت لبعض لبعض أبيات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم منايح فكانوا يهدون اللبن إلى رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان يعطينا من ذلك هذا أعلى ما يصلون إليه في أبيئات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتأمل الأمر في مثل هذه المعيشة وينظر في كنفات هذه العيشة ويتأمل في حياة الرسول الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو ينام على الحصير حتى تؤثر في به الشريف صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويراجعه عمر فيراجعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهم الدنيا ولنا الآثرة دعك من هذا واجعله تحت مواطئ الأقدام حتى إن حفصة رضوان الله عليها لما أشفقت عليه أتت بفراش له فجعلته ثنيين حتى يكون أوقأ تحت جنب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما أن استيقظ قال ما صنعت بفراش يا حفصة فقالت جعلناه بثنيين يا رسول الله فقال أعيدوه إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما صنعت له أم أيمن رضوان الله عليها طعاما قد جاءت بدقيقه ثم جانحت عنه جانبا ما يعتريه من تلك النخالة فقالت غربلته لك يا رسول الله هذا لطبها كما هو وارد في نص الحديث لأنها أتت بخبز رقيق لم يعهده ولأن خبزه هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان عجبا كان يؤتى بالشعير ثم يجعل بين شطي الرحى ثم يأخذون ما كان من هذا الناتج طحنا ثم ينفخون ما قد وقع فيه من ذلك القشر الذي يعتريه فيطير ما يطير وما بقي بعد ذلك يقولون فريناه بالماء ثم عجناه فقبزناه فهو طعام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما أتت له بهذا الخبز غير المعهود فقال ما هذا يا أم أيمن فقالت هذا خبز كنا نصنعه هنالك رضوان الله عليها فلما أن قالت غربلته لك يا رسول الله فقال خذيه فأعيديه ثم اتني به بعد ذلك لا تجعله شيئا مفصولا من شيء وأتي بالأمر جملة جملة هكذا حتى يكون مساقه في الحلق على ما ينبغي أن يكون في حلق أصحاب الرسالات وهذا موطن العبرة ومفتاح الأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأتي بأمثال هذه النصوص وهي كثيرة جدا لما مر على عبد الله بن عمر يساعد أباه رضوان الله عليهما وهما يصنعان شيئا من البناء يأخذان بجنباته فقال ما هذا الذي تصنعان فقال هذا خص لنا نصلحه يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معلقا ما أرى الأمر إلا أعجل من هذا ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أمر المؤمن يثاب على كل ما أتى منه وعلى كل ما فعله كل ما فعل المؤمن من شيء يثاب عليه إلا البناء فإنه لا يثاب على البناء إلا أن يجعله بيتا لابن سبيل إلا أن يجعله مسجدا يذكر الله فيه كثيرا وأما ما كان من خاصة نفسه فلا ثواب فيه كما هو ثابت عن النبي صلى الله عليه على آله وسلم يتأمل المرء في أمثال هذه النصوص كما قلت لك فإذا هي في ظاهرها صماء لا ينفذ العقل بشعاعة من نور إلى باطنها ولا يستطيع أن يستجلي منها شيئا مفهوما. يستطيع أن يكون حاديا ونبراسا في مسيرة الأمة في دياجير ظلمتها التي حلت بها والعجب العجب كل أن هذه النصوص هي مفتاح الخروج من الأزمة وهي المخرج من المحنة هذه النصوص وأمثالها تربي جيلا هو جيل التأسيس تربي جيلا يحمل الرسالة على عاتقه وينطلق بها شامخا عاليا قد جعل الدنيا لا شيء قد جعل الدنيا معذومة في نظره لا ينظر إليها ولا يتأمل فيها ضليلت مدى متطاولا من عمري أقف عند أنفال هذه النصوص ولا أستطيع أن أفهم منها شيئا حتى تأملت بفضل الله جل وعلا في الحديث الذي رواه خباب ابن العرب رضوان الله عليه وأخرجه البخاري في صحيحه وهو يتأمل أي خباب رضوان الله عليه فيما آل إليه الأمر بعد مما فتح الله رب العالمين على الصحابة حتى على المهاجرين منهم من أمر الدنيا فيتأمل خباب رضوان الله عليه ثم يقول هاجرنا مع الرسول صلى الله الله عليه وعلى آله وسلم نلتمس وجه الله فوقع أجرنا على الله فمنا من مات فمنا من مات ولم يحصل من أجره شيئا وإنما يعني يعني أن أجره وقع كاملا على الله رب العالمين فمنا من مات ولم يحصل من أجره شيئا منهم مصعب ابن عمير رضوان الله عليه مات يوم أحد وعليه ثوب قصير ولم يخلف سوى بردة له إذا جعلناها على رأسه بدت رجلاه وإذا غطينا رجليه بدا رأسه فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم غطوا رأسه واجعلوا على رجليه شيئا من الإذ فكان كذلك وهو حشيش له رائحة طيبة يكون في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي مكة زادها الله رب العالمين شرفا يقول هذا الصحابي الجليل وهو من المعذبين ومن السابقين خباب رضوان الله عليه له سابقته ومع ذلك فإنه يتحسر على من مضى من أولئك الذين لم يحصلوا من الدنيا شيئا لأن مصعبا رضوان الله عليه وهو أول سفير في الإسلام وهو الذي جعل الله رب العالمين في ميزان حسناته كل حسنات أتى بها من اهتز عرش الرحمن لموته لأنه كان داعية الإسلام عند سعد بن معاذ رضوان الله عليه وهو كان داعية الإسلام عند أسيد بن الحضير الذي كان نزلت الملائكة لتلاوته للقرآن العظيم هذا الصحابي الذي فتح الله رب العالمين به مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشريث وحده وكان يسمى المقرئ رضوان الله عليه أو فده الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما زال شابا بعد لكي يكون سفير الإسلام عندها بايعوا بيعة العقبة ومن أجل أن ينشر الإسلام في يكربة حتى سميت مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مصعب باع الدنيا ولم يلتفت إليها نعم لأنه صاحب رسالة على الوجه الأتم لأنه لا يلتفت إلى الفان الصاقط الذي لا قيمة له وإنما يعول على طريقه لا يلتفت يمنة ولا يصرح لقد باع وانتهى الأمر واشترى الله رب العالمين منه ووقع البيع رابحا بفضل الله رب العالمين هذا هو الجيل الأول الذي يحمل الرسالة عالية شامخة في أجواز الفضاء وهذا هو الجيل الذي فاقر به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جاء بعده ممن ينتمي إلى ذات هذا الجيل المبارك الشريف يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لخالد لما لاح عبد الرحمن بن عوف وسبه قال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه هذا الجيل هو الجيل الذي ينبغي أن يكون في إلى الله رب العالمين قائما بحق هذا مصعب رضوان الله عليه كان اعطر في قريش وكان انهد فتن في قريش وكان اجمل فتن في قريش وكانت العذارات خدورهن لا حديث لهن الا عن مصعب رضوان الله عليه وكان عطره يؤتى به من مسيرة كذا وكذا وكانت امه عظيمة اليسار كثيرة المال وكانت لا عليه بشيء حتى إما الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فيه لما رآه رأيت هذا بين أبويه يغذوانه السمن والعسل بمكة فجاء بعد ذلك لما أسلم لله رب العالمين وجهه وقلبه وقالبه وألقى المقادة بين يبي نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى بأطمار باليات لم يحصل من الدنيا شيئا وهاجر إلى الحبشة مرة ومرة ثم عاد إلى جوار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحرم من ممدود اليسار ووارث التروة حرمه وأبواه من هذا كله لأنه صبأ بزعمهما وتبع محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكن الرجل وما زال شابا بعده قد باع وانتح الأمر والله رب العالمين من اشترى ووقع البيع رابحا واذا فلا يلتفت بعدها ابدا وانما يتبع نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عقل راجح بحق وعلى امثال هؤلاء تقوم الامم لانهم هم الاسس المكينة الركينة التي تقوم عليها الصروح وعلى مثلها تؤسس على مثل هذا الرجل وما زال شابا بعده وتتأثير املوا في حكمته في الدعوه الى الله رب العالمين اذ القى الله رب العالمين الامانه على عاتقي واوصد الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم مقرا ها كتاب الله رب العالمين في يتربا كانت كذلك تسمى إلى ذلك الحين حتى هجرة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يأخذ بزمام أسيد بن الحضيف ألا جلست حتى تسمع فإن كان حسنا قدلته وإن كان مبغوضا لديك مكروها عندك كشفنا عنك ما يسوءك فركز الرجل حربته وقال أنصفت فجلس فاستمع دعاية الإسلام العظيم وتلا عليه مصعب آيات من كتاب الله رب العالمين فوقع الإسلام في قلبه فتفجر النور في أطواء صدره وحناياه ثم ما زال يشرق شيئا فشيئا حتى عم وجهه وأركان جوارحه حتى إنه لما عاد إلى القوم وهم على شركهم قال سعد بن معاذ ولم يكن قد أسلم بعد وإنما أوفده إلى مصعب لكي يكفه عن إغواء السفهاء والضعفاء وتبع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما رآه مقبلا قال أقصم لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به لا جرم إن للإيمان نورا يكسو الوجه إذا كان إيمانا صادقا وصحيحا ثم جاء سعد فكان ما كان من الدعوة بالحكمة إلى الله رب العالمين لم يذهب إليهم شديدا عنيفا ولم يذهب إليهم منثرا ولم يذهب إليهم محذرا بغير تبشير وإنما ذهب إليهم والأمانة وهو شاب بعده على عاتقيه فحمد لها وكان كفأا لها رضوان الله عليه ثم عاد بعد عام واحد الى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكة فقال يا رسول الله التقرير الذي ارتعه اليه عن عمله في ستارة عاما كاملا في الدعوة إلى الله رب العالمين أنه لم يبقى بيثريبا بيت واحد إلا وفيه ذكر محمد صلى الله عليه وسلم إلا وقد دخله الإسلام العظيم إلا ما كان من تبع ذلك الشاعر الذي حجز قومه عن الإيمان بالله رب العالمين وتبع محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ما بعد الخندق فكان شعما عليهم تأخيرا تأخيرا للهداية أن تصل إليهم بأسباب الله رب العالمين وأما ابن معاذ رضوان الله عليه فإنه لما عاد من عند مصعب قال القوم نشهد إنه لقد عاد بغير الوجه الذي ذهب به فوقف عليهم فقال أي شيء أنا فيكم قالوا سيدنا و وصاحب الرأي فقال أما ان كلام نسائكم ورجالكم وأطفالكم علي حرام حتى تسلموا لله رب العالمين فلم يمسوا في تلك العشية إلا وقد أسلموا الزمام لله رب العالمين هذا الرجل المتجرد وما زال شابا بعده خرج من الدنيا ولم يحصل شيئا وعلى مثلها فقس الذي لا يحصل من الدعوة شيئا مقامه سوى العالم الذي يتكسب من دعوته الى الله رب العالمين والذي يتقوت من وراء هذا الامر ولو كان مباحا فانه ليس على ذات المنزلة وان خبابا ليأتي بها صريحة مدوية يقول ومنهم مصعب ابن عمي كان من حاله كذا وكذا ومن صفته كيت وكيف فتحت علينا الدنيا وبقي من بقي فنحن نهذبها فنحن نهذبها على الكسر والضم للدالي, للدالي المهملة وهما روايتان فصيحتان فما هو معلوم في لغة العرب الشريفة واذا فنحن نجني هذه الدنيا ونحصلها وهذا عبد الرحمن بن عوف رضوان الله عليه كان صائما كما في صحيح البخاري فقدم إليه طعام فأخذ يتأمل في الطعام ويتفكر ثم قال مات مصعب بن عمير وهو خير مني ولم يحصل من الدنيا شيئا يقول راوي الحديث وأحسبه قال ومات حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو خير مني ولم يحصل من الدنيا شيئا وبقينا نحن حتى فتحت علينا الدنيا فأخشى أن نكون قد عدلت لنا فيها ثمراتنا وأجورنا وأخذ يبكي كأنما يبكي بما ثم رفع الطعام من بين يديه ولم يذق منه شيئا عندما نتأمل في هذين النصين في نص عبد الرحمن رحمة الله عليه ورضوانه وفي نص خباب رحمة الله عليه ورضوانه فتح لنا باب الفهم على مصراعه تلك النصوص التي ساقع لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحض على الفقر وتحث على الزهد في الدنيا وتقل منها وتضع من شأن الدنيا وتجعلها على حقيقتها لأن الدنيا كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ملعون, ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه الدنيا ملعون, ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح ضعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء هذه النصوص يحتاجها جيل تأسيس الدعوة الصحيحة إلى دين الله رب العالمين ليست لهم دنيا في الحقيقة وإنما هم مقبلون على الله رب العالمين أما وقصدا وكانت هذه الحال هي الغالبة على أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من السابقين الأولين من المهاجرين والانصار رضوان الله عليهم اجمعين هذا الامر لا يتم الا على التجرد لله رب العالمين والله رب العالمين خلقت بكلك فلا يقبل فيك تشريكا ولا تبعيضا فان لم تعد اليه بكلك ربك وما اشركت معه نسأل الله رب العالمين ان يهدينا جميعا الى سواء الصراف انه على كل شيء قدير وصل الله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 صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد فهذا الذي بك فيه أمر جد خطير وأمر جد كبير والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله رب العالمين بالهدى والخير ودين الحق ليظهره على الدين كله وما أكثر الذين يزيغون كيف يقالوا وقد طيب إن هذا الإسلام عزيز منيع وإن الله رب العالمين أظهره على الدين كله وأهله يلاقون ما يلاقون من المزلة والكسرة ويحصلون ما يحصلون من معان الحسرة في أرجاء الدنيا بأقطارها الأربعة كأنما هم ريشه في مهاب الرياح الأربع لا يستقرون على قرار ولا ينتظمهم في سلكه عقده والأمر جد يسير فهذا النبي البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصعد المنبر يخطب القوم يوما طويلا منذ أن يصلي الصبح إلى أن تغرب الشمس في أي شيء يحذرهم مما يأتي بعده ثم يتلمس القوم بعد ذلك في حقبة من تاريخ الأمة المخرج فلا يجدونه يجدونه أي سخف هذا وأن يؤمن عن سواء الصراط المستقيم أما إنه لو أخلصت القلوب لوجدت لو النور مشرقة وفي نص واحد من نصوص نبينا المكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى فيه بالدائم مشخصا فشخص المرض فأصبح الأمر قائما ثم أتبع ذلك بوصفة علاج ناجع بدواء أتى به الله رب العالمين مين على لسانه لكي يخرج الأمة من الحيرة ويقيمها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها البيضاء ليلها كنهارها المحجة البيضاء ليلها كنهارها أي نصه هو هو نص الذي رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهادة صلت الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم جاء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتشخيص المرض. إذا كبايعتم بالعينة ففسدت معاملاتكم المالية وفسدت حياتكم لاقتصادية إذا كبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ففسدت نفسياتكم وذهبت نخوتكم وأصبحتم لاطئين بالأرض لا يسمو منكم أحد فوق واقعه الموحل من أجل أن يكون متجردا كمصعب والجيل الأول تاركا الدنيا خلف ظهره وتحت مواطي أقدامه من أجل أن يكون لله رب العالمين خالصا أخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وهناك نص صحيح نص صحيح أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تكلم عن تلك الآلات من آلات الحراسة فقال إنها ما دخلت بيت قوم إلا وأصابهم الذل فأما العلماء فوقفوا فيها طويلا كما قد وقف العبد الفقير طويل بالعلم أمام نصوص الفقر طويلا حتى فتح الله رب العالمين بطاقة النور وقف العلماء يقولون كيف يحقر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من شأن الزراعة ومعلوم أنه من زرع زرعا أو غرس غرسا فأكل منه شيء من تلك العوافي مما يعرض لذلك الزرع في ثمره وأصله أكل منه من طير أو بهيمة أو إنسان إلا كان له بذلك أجر والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضرب المثل للعمل الشريف بغرس الفسيلة عن ما تقدم الساعة فقال لو قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة يريد أن يغرسها فليغرسها مع أن النخل كما تعلم يأخذ عمرا مديدا وزمانا طويلة لكي يتأتى منه ثمر يكون صالحا لطعام ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا جاءت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة يريد أن يغرسها فليغرسها ولا يكف عن هذا الأمر بل عليه أن يأخذ به بأمر محمد صلى الله عليه وسلم وقف العلماء يتأملون رحمة الله عليه كيف يتأتى في هذه النصوص إذا هذا الحظ بالترغيب عن الزراعة والبعد عنها يقول وأخذتم أذناب البخر ورضيتم بالزرع ثم طرفتم الجهاد في سبيل الله الرسول صلى الله عليه وسلم يرتب أمرا على أمر فقال العلماء لأن أهل الزرع كما تبدى بعد وهو من علامات نبوه نبوته صلى الله عليه وسلم هم الذين كانوا يتحملون القص الأعلى من المذلة فكان الجبات والولاة ممن يستعمرون أراضيهم كما حدث على مدار تاريخ الامة كانوا يذلونهم ويتحصلون على ثمراتهم ولا يبقون لهم شيئا يصلح عليه أمر ان انسان يمكن ان يكون متقوتا منه بشيء وقد بذل فيه من الجهد والعرق ما بدل فهذا الذل الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم والحق ان الامر اقرب من هذا بكثير ولكن رتب أمرا على أمر يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذتم أذناب البقر وفيه من الصورة المشخصة للمذلة ما فيه ورضيتم ولا تنسى رضيتم هذه ورضيتم بالزرع فصارت همتكم إلى الأرض وعلى الأرض لا تعلو عن شيء منها أبدا ثم إن هذا الأمر ينص عليه نبينا صلى الله الله عليه وسلم بقوله وتركتم الجهاد فإذا صرفكم هذا عن هذا صلى الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم إذن لأجل أن يرفع الله رب العالمين عنا الذل علينا أن نرجع إلى ديننا ولكن إذا ما أراد القوم أن يرجعوا إلى الدين اختلفوا في كيفية الرجوع ولم يجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الأمر إلى أحد ولكن ما أكترم تعمى الأبصار وتعمل البصائر وتنتمس وعندك اليوم في أرض الحرمين من ترويع الآمنين وقتل الأبرياء وشفك الدماء ما يأتي بالفتن الحمراء نسأل الله رب العالمين ألا يكون من ذلك شيء لأنه إذا ما استبدل شيء بشيء فالذي يأتي ما يكون يا أيها العقلاء الذي يأتي ما يكون على أي صورة يكون أيها العقلاء إن لله وإنا إليه راجعون يقول نبيكم المعمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان على مثل ما أنا عليه We وأصحابه وكان أصحابه قد قللوا من الدنيا وطلقوها بثة ثلاثة لا رجعة فيها أبدا إلا بمحلل والمحلل التيس المستعار كما قال النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم علينا عباد الله أن نقف على رأس تطريقنا متأملين وعلينا أن نختار إما الدنيا وإما الآخرة والجيل الذي يحمل الأمانة حملا صادقا أمينا يؤديها إلى الأجيال من بعد ينبغي أن يكون جيلا أمينا بحق ظاهرا وباطنا متقللا من الدنيا لا يلتت إليها ولا يعول عليها ولكن كما قال ربنا جلت قدرته في كتابه العظيم وقليل ما هم والله رب العالمين ما جعل لرجل من قلبين في جوفه والمال يدخل على الناس بالفتن يحصلونه ما يحصلونه من حلال ومن حراب ولكن جيل التأسيس ينبغي أن يكون واعيا الجيل الذي يعرض الإسلام يعرض الإسلام على حقيقته منيرا مشرقا وأزيدك إن صورتك وصورة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمام الغرب الذي يعاديك لا تعرفها أنت تدري كيف ينظر الغرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا تكتب في ذلك الكتب وتؤلف في ذلك المؤلفات وهو مرتكز في الواعية والذاكرة الجمعية لأهل الغرب جميعا تدري ما صورة نبيك صلى الله عليه وسلم يقولون وخسئوا إنه الدجال الأكبر والشيطان الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يثبتون له نظر وإن أثبتوا له كما يقولون عبقرية وعظمة نحى باللائمة على المثبت عقلاء القوم زعموا صورة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند هؤلاء من ابشع ما يكون إلى يوم الناس هذا كانوا قديما يخوفون بالرسول باسم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم صبيانهم من أجل أن نكفوهم عن رغباتهم إما أن تسكنت وإما أن آتي لك بمحيميد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما تصنع أنت مع صبيك بالغول وما أشبه من أجل أن تصمته وأن تسكته وأما صورتكم أنتم معشر المسلمين في أعين الغرب المعادين فهي صورة عجيبة بحق لأنهم يظنون أننا نحن المسلمين وثنيين أيو الله الذي رفع السماء بلا عمل جملة هؤلاء يظنون المسلمين من الوثنيين يظنون المسلمين عابدين ثلاثة آلحة منها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن له تنتالا من ذهب على عرش هنالك يعبده المسلمون ما زالت هذه الصورة وكانت سائدة غالبة في القرون الوسطى ما زالت موجودة في الذاكرة الجمعية لأولئك القوم إلى يوم الناس هذا وأما أن معشر المسلمين فلا أنتم بكتاباتكم ولا أنتم بدعواتكم ولا أنتم بحالكم قد صححتم صورتكم ولا صورة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي إشكالية عظيمة جدا أعداءكم يظنون أنكم من الوثنيين الهمجيين الذين يأكلون لحوم البشر وإذن فحق لهم ثم حق لهم ثم حق لهم أن يأتوا من أجل أن يطوروكم من أجل أن ينوروكم من أجل أن يخرجوكم من الوثنية ومن عبادة الأصناع إلى عبادة ربهم الذي يعبدون إن لله وإنا إليه راجعون معشر المسلمين من الموحدين هذه أحوالكم دماء في دماء وعمق في عمق وأنتم الذين تركزون هذا الأمر في ذواكر القرآن وفي أعين العالم جميعا أي شيء يجدي أن يفجر مبنى ها هنا أو هنالك أو يقتل جوعها ها هنا أو هنالك أي شيء يجدي تغيير أمثال هذه الأمور لا يجدي ورب محمد شيئا من خيط وإنما يأتي بشر مستطير وعليك أن تتأمل رفع الأمر من تلك الأرض التي قدس الله رب العالمين ما قدستي وأنبع الله رب العالمين النور من جنباتها لكأن تتصور رفع ما فيها ثم ياتي بعد ذلك ليحل فيها حكم آخر على لون آخر فأي شيء يصنع أولئك القوم هؤلاء من العقلاء أنا لا أقول هؤلاء من المسلمين لأني لا أكفر أحدا هكذا من غير برهان ولا دليل ولكن هؤلاء ليسوا من ال cut وكل من فعل أمثال هذه الأفعال لا يكون من العقلاء أبدا ولكن تجرد عباد الله واصبروا عباد الله والأمر لله رب العالمين اتقوا فتنة لا تصيب لا تصيب الذين ظلموا منكم خاصة اتقوا فتنة لا تصيب الذين ظلموا منكم خاصة وإنما ينزل الله رب العالمين العقاب على الجميع اللهم ارفع عنا كرب يا أكرم الأكرمين اللهم ارفع الكرب عن أمة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم ارفع الكرب عن أمة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم ارفع الكرب عن أمة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم خذ بعيدين إليك وخذ بقلوبنا عليك اللهم احفظ دماء المسلمين احفظ دماء المسلمين اللهم احفظ دماء المسلمين، احسن دماء المسلمين، اللهم صن أعراض المسلمين، وأستر عورات المسلمين، وأأمن روعات المسلمين، اللهم أقلب بين قلوب المسلمين، اللهم أهدي الشباب الحائر المسكين، أهدي الشباب الحائر المسكين، اللهم أهدي الشباب الحائر المسكين، أهدي الشباب الحائر المسكين، اللهم أخذ براسينا إليك، أخذ الك عليك اللهم اخبل بقلوبنا عليك اللهم خذ بأيدينا اليك اللهم ثبت اخدامنا واهد قلوبنا اللهم بيض وجوهنا